وَإذاَا لَقُ الذينَ آمَنُ قالوا آمََّ وَإِذاَا خَلَْ إِلَ شَيطينهِمْقالَوا إِ معَعَكُمْ إِ مَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئون اللهَّهُ يَسَْهْزِئُوا بهِهم وَمُدّهُم فِي طُيانِهِمْ يَعمَون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 ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كُلِّ شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين مِن قبلكم لعلكم تتقون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 فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعمروا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزق مِن قَبْل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 وَإذ قالَا رَبّكَ للِمَلائكَةِ إن جَعِلُ فِي الأررضِ خَفَةً قالوا أَتَجُ فيِيهَا مَْ يفْسِدُ فيِيهَا قالواأَتَجوا فيِيهَا مَ يُفْسِد فيِيهَا وَيَسْفكُِّمَا أَ نَحْنُنُ سَبِّحُ بِحَمدِكَ ونقدس لك قال إني أَلَمُ مَا لا تَعلمون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 وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون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 وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَالْتَمَسْتُمْ فِي سَادَتِكُمْ شَهَادَةً فَإِذْ أَقْتَلْتُمْ فَانتَقَمْنَا لَكُمْ فَغَلَبْنَاكُمْ وَأَلْقَيْنَا فِي قُلُوبِكُمْ رُعْبًا ۚ وَأَخْرَجْنَا لَكُمُ الْحَقَّ فَتَنَازَعْتُمْ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 ف فَ تَطمَعونَ أي يُؤمِنُ للَكُمْ وَقَدكَ نَفرَيقُ مِنهُم يَسْمَعونَ كَلَامَ اللهَِّ ثمُم يُحَرِفُونَثُم يُحَرِفونَهُ مبمَا قَلُوه وَهُمْ يَععلمون وَإذا لَُ الذيِينَ آمنوا قالَاوا آمَّ وَإذا خَلَ بَعْضُهُم إى بَعْضٍ قالوا وَإِذا خَلَابَعْضُهُم إِ بَعْضٍ قالوا أَتُحَدّثُونَهُم بِما فَتتحَ اللهَّ عَلَيكُم لحجكُم بِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعقلِلون أَولَا يَعلمونَ أنَّ الله يَعلم ماَا يسِرُونَ وَما يعِنُون وَمنِنْهُم أُّونَ لا يَعلمونَ الكِتابابَ إِلاا أمانَ وَإِنهُم إَِّا يَظّون وَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ وَيَشْتَرُونَ ثم بِهِ ثَمَنًا هذا فَمَا يَشْتَرُونَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ وَلَا يُنظِرُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ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 وَإذا قِيلَ لَهُم آمِنوا بِماَاأَزَل الله قالوا نُؤمِنُ بِماَا أُنزل عَنَا قالوا نؤمنِنُ بِماَا أُنزِل عَلَنَا وَيَكفررُونَ بِماَا وَرهُ وَهُو الحَقّم صَدِّقَل لِم معهُ قُلْفَ لِمَ تَقتُنونَ أَنب اللهَّهِ مِن قَنوا إِ كُتُم مُؤمِن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 قالوا سَمِعنَا وَعَصَنَا وَُشْبُ فيِي قُلُ بهِهِمعِجلَ بكُفرِِهِم قُلْ بِسمَا يَعمركُمْ بِهِ إمُكُمْ منِ قُنتُم مؤمِين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 يُقِرُّ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ أَعْرَاهُ هُمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سليمان ولا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 ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم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 وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا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 الطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منها إنك أنت السميع العليم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 أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نَعْبُدُ إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسعالي قَالُوا إِلَٰهُنَا وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كان مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 فإن آمَنُوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفي كعوم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ يَعْبُدُونَ وَالْأَسْبَاطُ كَانُوا هُدًى أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَعْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ الْعَيْنِ دَهُ مِنْ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا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 الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون ويأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير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 وَل نَبْلََُّكُمْ بِشَيْءِم مِنَخَوْفِ وَْجُوعِ وَنَقَصِم مِنْ الأأَمْوَال ونقص وَالْأَفُسِ وَالثَّمرَاتِ وَبَششررِ الصَّابِرينَّينَ إَِا أَصَابَم مُصَبَةٌ قالوا إِ لَِّ قالوا إِا لِلههِ وَإَِّ إلَيْهِ راجعُون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 إن الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس كتاب اولئك يلعنهم الله اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون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 وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَحَيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفَ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أَشَدُّ حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب اِئْتَمَرَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا أن أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ منهم فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها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 وَلَن يُكَلِّمَهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وَخَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ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 مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَاعِ الْدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ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 ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاذم وانتم تعلمون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 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوه إن الله يحب المحسنين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 فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمروا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين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 البني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب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 عندينه فيموت وهو كافر فاولائك حبطت اعمالهم فاولائك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولائك اصحاب النار هم فيها خالدون إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ الله وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِلِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتانا قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ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 فإذا تطَهَرنَ فَأتُهَُّ مِنْ حَيْثُ أمََكُم الله إِ اللهَّ يحب التووابينَ وَيحبُّ المُتطَاهِرين نِساءكُم حَرْثُ لكم فَأتُ حَسَكُم أن شِْسُم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 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من لسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم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 ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله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 فَطَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُمْ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 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَجْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُمَّ فَدَى جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا, إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى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 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غَيْرَ إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم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 من ذا الذي يقرض الله قرما حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ مِنْ بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله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 لََّا كُتِبَ عَلَْهِمُ الْقِتَالُُ تَ وَالَّ إَِّا قَللَ مِنهُم وَلَُّ عَمُ بِوَّالِِمِ وَقَالَ لَهُم نَّذِيهُمْ إِ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 فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يُطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَن اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَوْ طَاقَتْنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَبْغُونَ لَنُقَتِّلَنَّ أَنَّهُ غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت, وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزمهم بإذن الله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 اعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتل تد ولكن الله يفعل ما يري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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاضَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَن آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ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 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتْبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِنْ هَوَى وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حليم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 اي يود احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها له فيها من كل الثمرات وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ عَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ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 وَمَا تُمْ فقُ مِن خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَما تُم فقُونَ إِلَّ بتجهِهَِّ وَماَا تُمْ فِقُ مِن خَيْرِ وَفَإِلَكُمْ وَأَتُم لا تُظْلَمُون للفقرراء إ الذيَ أحسرِوا في سَبيل اللهِ لا يستطيعونَ ضربًا في الأرض يحسبهم الجهِل أَغْن أمنَ التعفُ يَعْرِفُ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ الله بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الذين يعكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس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 فإِن كُنتُم علىى سَفَلِم وَلَم تَددُ كاتِبًا فَرهَانُ مَقَضُوضَه فإِنْ مِنَ بعْضكُمْ بَعْضَ فَلْيُؤدٍ الذي يأتُمِنَ أَمانتَهُ وَيَتَّقِ الله رََّّهُ وَلَا تَكتُم الشَّهَادَ وَمَ يَكْتُمهاَا فَإِهُ آاتِمُ قَلْبُهُ واللهَّهُ بِماَا تَعملُونَ عَم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 لا يكلف الله نَفْسًا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت